والآن يتكلم عن الايمان بربوبيته. قال والإيمان بالربوبيه الله تبارك وتعالى مداره على ثلاثة امور وهي الخلق والملك والامر خلق والملك والامر ان الله خالق كل شيء وان الله مالك كل شيء وانه لا امر الا الله عندما نقول الله خالق كل شيء لا خالق الا الله الله مالك كل شيء لا مالك الا الله الله له الامر لا امر الا الله وتعالى لا راد لامريه سبحانه وتعالى وبدا الكلام على الخلق اي ان الله خالق كل شيء وكل ما عدا الله مخلوق لا خالق الا الله يقول الله تبارك الله الله خالق كل شيء الا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وبين الأمر سبحانه وتعالى ويقول الله تبارك ويتحدى الله بالخلق إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلب يقول حتى الذباب لا يمكنكم خلقها تعجيزا لهم سبحانه وتعالى يعجزهم أنكم لا يمكنكم أن تخلقوا شيئا أبدا الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى فإذا كان الله خالقا إذا كان الله تبارك وخالقا كل شيء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 ففرق بين اعتداء على البدن و على الروح اعتداء على الروح لا يملكها الا الله مسبو الروح لا يملكه الا الله تبارك وتعالى. تعالى الروح باذن الله, الله توفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامي هذا, هذا ما يملكه الا الله سبحانه وتعالى. اما إذاء البدن هذا للناس ما في مشكله اذاء البدن و مع هذا اذاء البدن لا يملكه كل احد حتى هذا اذاء البدن اذا منع الله ذلك لا يستطيع احد ان يفعل شيئا ولذلك واتل عليه النبي نوح قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقام وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظروا اروني قوتكم ولذلك ابن كثير ذكر قال لعل هذه معده نوح التحدي ما تقدرون عليه اتحداكم وهو عجز عنه فالانسان يملك ان يقتل لك لا يملك ان يميت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 قال اختر أنت فإن ورائك القصص قال إني معجلك إلى النار قال لو اعلم أن النار بيدك لتخذتك إلها ثقة بالله سبحانه وتعالى فالقص أن الإنسان إذا علم أن البشر كلهم لا يستطيعون قتله ولا أن يؤخروه ساعة ولا ان يقدموه ساعة لم تتعلق نفسه بالناس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 ويقول سبحان الله مات في السنة التي أشاع فيها القول بخلق القرآن وقتل من العلماء قيل انه قتل نعيم بن حماد نعيم بن حماد شيخ البخاري وقتل بويطة الميذ الشافعي وقتل محمد بن نوح وأحمد بن نصر وأتي بالإمام أحمد حتى يعني يقر بأن القرآن مخلوق أو يقتل فيذكرنا في الإمام أحمد دعطا اللهم لا تريني وجه المأمود ولا تريني وجه وهم في الطريق جاءهم الخبر إن الأمون توفي فليس على كل حال أن الإنسان إذا أراد قتل إنسان سيقتله يقينا لا ليس بالضرورة، وانتم تشوفون احيانا مرات يعني تسقط طائره أو تغرق سفينة وفي ناجين، ليس ما ما وصل يومهم ما مات، فالقصد أن الله خالق كل شيء وأن ما عدا الله مخلوق سبحانه وتعالى نعم.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 وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فالملك المطلق خاص بالله تعالى فالله مالك كل شيء والملك المقيد يكون للمخلوق قال تعالى او ما ملكتم مفاتحه لكنه محصو فلا يملك الا ما اباهه الله تعالى ومن هذا نفهم قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأن فيها قراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين مالك يوم الدين وملك يوم الدين قال بعض اهل العلم لأن الله مالك وملك لأن هناك من يكون مالكا وليس بملك وهناك, وهناك من يكون ملكا وليس بمالك اما المالك وليس بملك فكلنا نحن ملاك ولسنا بملوك املك سياره املك بيتا املك قلما املك كتابا املك يعني اي شيء طيب انا املك عندي اشياء املكها فانا مالك ولكني لست بملك واحيانا يكون ملكا وليس بمالك كالملوك الذين يعني صوره ملك فقط وفي عقد الأمر هو ليس بملك لا لا يملكه شيئا مثل ملوك العباس في الفترة الأخيرة في الدولة العباسية الثانية تقريبا أو الصور ملك لكن اللي حل ويربط هذا غيرهم كذلك الآن بعض ملوك الدنيا الآن في بعض الدول الغربية مثلًا النرويج وهولندا وأسبانيا وإنجلترا والدنمارك وغير هذه الدول فيها ملوك لكن ما أحد يسمع فيهم ولا ولا يتخذون قرارا ولا كذا بس اسمه ملك لكنه لا يملك شيئا لا يملك شيئا يملك مثلك سياره وبيت ولكن ما يملك اتخاذ قرار ما يملك كذا مجلس الوزراء هو اللي يملك كل شيء فالقصد ان الله تبارك وتعالى جمع الامرين هو الملك وهو المالك وحتى الملك الذي تملكه انت في هذه الحياه ملك غير حقيقي ملك غير حقيقي وذاك الله تبارك يقول يا مما رزقكم الله يعني مو فلوسكم الله رزقكم ليست ملكا يعني اصليا وانا ملكتم هذا الشيء ويلفر يقول مما رزقكم الله فالنفقه التي تنفقها ليست من مالك وانما هي من مال الله هي من مال الله تبارك وتعالى الله هو المالك الحقيقي فانت ولو ملكت فملكك غير حقيقي ملكك غير حقيقي وانا المال الحقيقي هو الله وذاك تمنع أنت من التصرفات بعد الصرف تمنع منها هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز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 وما سواه مأمو قال تعالى قل إن الأمو كله لله وقال تعالى لله الأم من قبل ومن بعد وما أضف إلى غيره من أم كقوله تعالى فاتبعوا امر فرعون وما أم فرعون بوشيد فهو امر نسبي داخل تحت مشيئته إن شاء أمطاه وان شاء منعه وأيضا هو محصون مقيد فلا يملك كل امر ولا يامر إلا بما اذن الله عز وجل فيه وامر الله يشمل الكوني والشوعي فاما الامر الكوني فنافذ لا محاله وهو موادف للمشيئة قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واما الامر الشوعي فهو محل الاختيار وهو موادف للمحبه فقد يقع وقد لا يقع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 لكن أنت قد تأمر بشيء ولا يقع هذا الأمر لأنك لا تملكه شيء أنت قد تموت قبل أن ينفذ هذا الأمر أما الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى فهو الذي إذا أراد شيء يقول له كن فيكون هذا هو الأمر اللي هو المشيئة أو يسمونه الأمر الكوني أو الأمر القدري هذا أمر الله سبحانه وتعالى أما الأمر الآخر هو الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان مثلا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 هذا أمر شرعي طيب وأنت مخير في الفعل وعدم الفعل ويكافئك على الفعل ويعاقبك على عدم الفعل هذا الأمر اللي هو يسمونه الأمر الشرعي الأمر الشرعي أما الأمر الكوني فيختلف إذا الامر الأمر الكوني يكون من الأمور بين الأمر الشرعي يكون من الأوامر الأمر الكوني القدري هو الذي يكون من الأمور أي أموره نافذة أما أوامره اوامره فخيرك سبحانه وتعالى بين أن تنفذ وأن لا تنفذ لكن ها إن نفذت كوفئته إن لم تنفذ عوقبته فهذا هو بالنسبة للأمر الشرعي والأمر الكوني بالنسبة لله جل في علاه نعم بقية الصفات وبوبية سبحانه توجع إلى هذه الأمور الثلاثة الخلق والملك والأمر كوج والإحياء والاماته وإنزال الغيث وإنبات الأرض وتصريف الرياح وإجراء الفلك وتعاقب الليل والنهار والحمل والوب والصحة والمرض والعز والذل وغيرها وهذا الإيمان بربوبية سبحانه مركز في الفطر ومن دلائل ذلك في كتاب الله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 فأخذنا به نبات كل شيء فأخذنا منه خضرا خضرا نخرج منه حبا مترافدا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون وغمان متشابها وغير مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثموه إذا أثمى إن في ذلكم لآيات لا لقوم يؤمنون وإنما وقع في هذا الباب ضلال جزئي من قبل طوائف متعدده حيث اشركوا في الربوبيه مثل النصارى القائلين بالتثليث فيجعلون الاله الواحد بزعمهم ثلاثه اقانيم الاب والابن وروح القدس وبعض مشرك العرب الذين يعتقدون في الهتهم شيئا من النفع والضوء والتدبير وكل هذه الضالات مدفوعه بدلاله الفطره والعقل والحس والشوع على وحدانيه الرب سبحانه في خلقه وملكه وامره قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون فالاله الحق لا بد ان يكون خلاقا فعالا لما يريد فلو كان معه شويك لكان يخلق ويفعل وحينئذ لا يخلو الحال من احد احتمالين الأول إما أن يذهب كل إله بخلقه ويستقل بسلطانه وهذا الاحتمال يأباه في العالم الثاني وإما أن يقع بينهما مغالبته واستعلاء فلو أراد أحدهما تحويك جسم وأعاد الآخر تسكينه أو أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر إماتته فإما ان يحصل موادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد مواد أي منهما الأول والثالث ممتنعان لأنهما نقيضان لا يستمعان ولا يتفعان فتعين الثاني فمن حصل مواده فهو الإله القادر والآخر لا يشفق للألوهية فآل الامر إلى إثبات رب واحد خالق واحد مالك واحد ومدبر واحد نعم. بقية صفات الربوبية ترجع إلى هذه الثلاثة وهي ان الله هو الخالق ان الله هو المالك ان الله هو الامر الناهي سبحانه وتعالى او ان الله هو صاحب الامر جل وعلا فاذا كان الله صاحب الامر أي ان مشيئته نافذه وان الله تبارك هو المالك فلا مالك غيره وان الله هو الخالق خالق غير قال بقيه الاسماء والصفات الداخلة في تدخل تدخل تحت هذه الثلاثه كالاحياء والإماتة والرزق والمنع والتقتير وال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 فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب والسحاب المسخر بين ختى قال لايات لقوم يعقلون العقلاء يعتقدون ان هناك رب مسير لهذه الاشياء مالك قادر خالق امر. سبحانه وتعالى هذا العاقل يؤمن بهذا الامر وكما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ما ان فخردنا به نبات كل شيء فخردنا منه خضراً نخرج منه حبا متراكبة ومن النخل من طلعها قنوان هذه كلها ايش من من الذي يفعل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى فقضية أن الله هو الخالق لا بد من خالق لا بد من مالك هذا مفطور النفوس على هذا الأمر هذا شيء مركوز في الفطرة ما يحتاج الانسان يعلم هذا الأمر بل مركوز في الفطرة أن الله هو موجد كل شيء لا بد من خالق يقول لأن الله جل وعلا يقول ما اتخذ الله نبيا وما كان معه من إله إذا لذهب ذهب كل إله بما خل... ولا على بعضهم على بعض ما تصير يقول لو كان هناك أكثر من إله سواء قلنا اثنين أو أكثر كيف تستقر الأمور إذا احنا عندنا مثلا العاد نقول السفينة ما يصلح عليها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 قال هذا الإله عثمان يموت يوم الخميس قال الثاني عثمان يموت يوم الأحد لا يمكن إلا أن إما أن أموتي يوم الخميس فيكون الذي قال يوم الخميس هو ايش هو الأقوى هو المشى كلمته أو أموت يوم الأحد فيكون الثاني هو الأقوى هو اللي مشى كلمته أو اني ما اموت فيبطل قول هذا ويبطل قول هذا اذا لا هذا يصرح اله ولا هذا يصرح اله زين او اني اموت قبل هذا الوقت طيب وايضا لا مش هذا الكلام هذا ولا مش الكلام هذا يعني اذا قلنا هذا الالان هم المتصرفان فقط اذا لا يمكن ان يقع امر هذا وامر هذا اموت ولا اموت او اموت يوم الخميس واموت يوم الاحد يصير يصير اموت يوم الخميس او يوم الاحد ما يصير معناته أمرهما جميعا لا يمكن يحدث وظهر. إذا ممكن ما اموت كلش معناته لا حصل هذا ولا أمر هذا اذا إن الأمران لا يقعان مستحيل الأمران يقعان أيضا إيش مستحيل بقي إيش أن يقع أمر أحدهما طيب إذا كان يقع أمر إذا اللي وقع أمره هو الأقوى والثاني ما يصلح اله واضحة الصوره ذي إذا قال واحد مثلا يمين والثاني قال يسار، ما يقول سارت مشرقة وانصرت مغربا شتانا بين مشرق إنه مغربي. إذا كان إلهان، إله قال يمشي يمين، إله قال يمشي شمال. إذا ما مشيت لا يمين ولا شمال ما يصير، لأنه لابد ينفذ إيش أمر أحدهما. يصير أمشي يمين وشمال لا يمكن أن أمشي يمين وشمال، يا أمشي يمين يا أمشي إذن وقوع الأمرين لا يمكن انتفاء الأمرين لا يمكن إذن ما بقيه ليش أمشي إما يمين وإما شمال فإذا مشيت يمين إذن اللي قال يمين أقوى وإذا مشيت شمال اللي قال شمال أقوى إذن هو الإله واضحة الصور الآن واحد يقول أوقف أوقف بعد طيحتهم اثنينهم <تصفيق> أو أمشي جدام وأرجع ورا فالقض أنه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 في هذا الكون بل هو اله واحد هو الذي يكون مدبرا خالقا عامرا سبحانه وتعالى إذا هذا هذا بالنسبه لتوحيد الربوبيه اللي ذكره المؤلف رحمه الله تب الله تبارك وتعالى نعم ثالثا الإيمان بالألهية وهو افاده الله تعالى بالعبادة الظاهره والباطنه وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الاله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه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 كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهو أول دعوة الرسل وآخرها كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واشتنفوا الطابوت ومن أجله قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم وبين أتباع الأنبياء من أهل التوحيد وبين أهل الشوك وأهل البدع والخرافات ومن أجله جويدت سيوف الجهاد في سبيل الله وهو أول الدين وآخره بل هو حقيقة دين الإسلام وهو يتضمن أنواع التوحيد وقد تقدم الكلام منفصلا عن توحيد العبادة في الفصلين السابقين نعم الإيمان بالالوهيه أي أن الله هو المألوه المألوه أي المعبود كما يقال أهل المعبود حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى يعني نحب الله ونخافه ونرجوه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديهم وقطباني فهذه العبادة هو إفراد الله بالعبادة أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى فعندنا إذا توحيد ربوبي وتوحيد ألوهية ويسمى توحيد الربوبيه توحيد المعرفة توحيد المعرفة والإثبات ويسمى توحيد العلمي أما توحيد الالوهيه فهو توحيد القصد والطلب ويسمى التوحيد العملي, التوحيد العملي. و... و... توحيد العملي وتوحيد العلمي هو في قول تبارك وتقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شرط طيب هذه تحقق التوحيد العلمي أي إن افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق بالايجاد سبحانه وتعالى وبالتدبير والأمر والمشيء وهكذا افراد الله تبارك وتعالى واما التوحيد العملي الوحيد القصد والطلب وهو ايضا في سورة الاخلاص الثانية اللي يقول يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولأنتم عبدون ما عبدون ما عبدتم طيب، ولأنتم عبدون ما عبدون ما عبدون هذا التوحيد العملي، ممارسة فالمؤلف ذكر التوحيد العلمي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 ولكنه مع هذا قبل أن يموت قربه لما ادركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن ما يقبل هذا أبدا آ وقد عصيت قبل فهو مركوز في نفسه وإذاك الله تورع عن هذا سبحانه وتعالى شيء واضح جدا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهذا التوحيد قليل جدا من اعلن الشرك فيه لكن توحيد الألوهية اعلنوا الشرك فيه كثيرا وأعلنوا عبادة الأصنام وأوجدوها وصرعوها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى فهذا التوحيد الألوهية وقع فيه ضرار عظيم للعبادة وإذا الله أرسل الرسل لتحقيق هذه المسألة وهي قضية إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة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 لأنه التعريف بالله معرفة أسمائه معرفة صفاته إلا إن أهل العلم أفردوه لكثره الخوض فيه فيذاك أفردا وتكلم عليه وحده وإلا في حقيقة الأمر توحيد الأسماء والصفات داخل وتحت توحيد الربوبيه اللي هو توحيد العلمي, توحيد العلمي توحيد العلمي توحيد المعرفة يعني من هو الله سبحانه وتعالى فهذا تعريف معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد إذا كان احد عنده سؤال تفضل سم. سم التوحيد يعني ما فهمت السؤال إيه هو التوحيد يعني توحيد الله قلنا توحيد الله يشمل هذه الامور الاربعه الإمام بوجوده الامام بالالهيته الانبر ربوبيته الايمان بالاسماء والصفات توحيد الله هنا الل الذي امن بوجود الله امن بربوبيته بالالهيه باسمائه وصفاته وحد الله من اخل بواحد من هذه لم يوحد الله سبحانه وتعالى تفضل كيف ولا فعلك لا ما فيها باس ان شاء الله يعني عندما يقول فال الله ولا فالك يعني الانسان عندما يقول شيء لعله وقع كذا نقول لا نحن نتفاءل بما ياتينا من الله اكثر ما نتفاءل بما تقول انت من هذا اللون من باب التفاؤل هذا معنى فال الله ولا فالك الا كان يقصدون شيء ثاني ما ادري لانه <تصالحة> افهمه يعني هذا دور لنا شايب هني ها ها ها ها عليك ها وعلي فال الله ولا فالك ايش تفهم منها ماشي مقبوله تقولها ايه تقولها قلت ما اقولها عمر يعلم عليك يقولها سمعتها من ابوك فال الله ولا فالك ايه ايش الله ولا فالك ايه ليش غيروا لاحظ لديه طالب يقدروا يسوي شيء ولا عن غيروا إذا حمل على هذا لكن إذا ما حمل على هذا ما في بس إن شاء الله الله أعلم ها. إيه؟ <تصفيق> ما ادري ما ادري ما, ما, ما في باس ان شاء الله تعالى واحد اذا فاجأه شيء مثلا قال يمه في لا هاي لا اراديه من الانسان يعني ما في ما في باس ان شاء الله تعالى صلاه كم... لك لك ثلاث حالات اذا جاء الانسان صلاه الجنازه متاخرا له ثلاث حالات الحاله الاولى انه يكمل حتى لو شالوا الجنازه الحاله الثانيه انه يقطع خلاص يكفون اللي صلوا انه فرض كفاية الحاله الثاني انه يقطع ويصلي بعد ما تدفن يصلي مع المتاخرين يصلون عليه يصلي معهم يصلي يخ... يصلي يخ... يصلي على اي ايه ايه بعد ان يدفن خير ان شاء الله الله اعلم صلصان.